ما أفا الله على رسوله من أهل القرى لله وللرسول فلله وللرسول ولذ القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم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 الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً يبتغون فضلاً من الله وردوا نوويان صرون الله ورسوله أولئكهم الصادقون والذين تبوء الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا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 وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَإِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ ولَئِنَّ صَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَ الْأَدَبَ رَثُمَ لَا يُصَرُونَ لَأَن تُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صَدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَالِكَ بَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى م حصنة في قر م حصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى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 فالَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ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 الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عنه لا هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم